بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون من وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين 122-مناع للخير معتد أثين 123-عطل بعد ذلك زنين 124-أن ذا مال وبنين 125-إذا تتلى عليه آيات ما قال أساطير الأوبين 126-سنسمه على الخرطوم 127 126. فإننا بلوناهم أَصْحَابَ بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا وَلَا مصبحين 127. ولا يستثنون 128. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 129. فأصبحت كالصرين 120. فتنادوا مصبحين 121. على حرثكم إن كنتم 114. فانطلقوا وهم يتخافتون 115. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 116. على حرد قادرين 117. فلما رأوها قالوا إنا لضالون 118. بل نحن محرومون 119. قال أوسطهم ألم أقل لكم لو تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون 116. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 117. إن للمتخين عند ربهم جنات النعيم 118. مَا المسلمين كالمجرمين 119. ما لكم كيف تحكمون 110. أم لكم كتاب فيه تدرسون 126. إن لكم فيه لما تخيرون 127. أم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة 128. إن لكم لما تحكمون 129. سلهم أيهم بذلك زعيم 120. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سارمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر رَبِّكَ ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ فَجَاءَتْهُمْ رَبُّهُمْ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَن يَكادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ